يا يكون يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي لا ربي كراضيه مرضيه فادخلني في عبادك وادخلني جنتك بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للابد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدريك من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم الثاني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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ